وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا بِهِم مَّا وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هجوا وغرتكم الحياة الدنيا ذلك بأنكم اتخذتم آيات فَلْيَوْمَ لا يُخْرَجونَ مِنْهَا وَلهُم يُتَعتَبون فَلْيَوْمَ لا يُخْجونَ منِنْهَا وَلاهُم يُتَعتَبون فَللههِ الحَمدُ رَبِّ السَّمواتِ وَرَبّأَرضِ رَبِّ العالمين فَإلههِ الحَمْدُ رَبّ السمواتِ وَربَبّ الأرضِ رَّ الع وله الكبرياء في السماوات والأرض وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين نزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحد واجل مسمى ما خلقنا السماوات وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُرُونِي مَاذَا خلقوا مِنَ الْأَرْضِ قل املهم شرككم في السماوات املهم شرك في السماوات, السماوات ايتون بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين ايتون بكتاب من قبل هذا او اثاره ومن أَضَلُّ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عند عائهم غافلون ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن ایل